في كل يوم، وأمام نشرة الأخبار، وصمت دولي مخيف. تنام هذا السؤال. أين الخلل؟ أين الخلل؟ خبر ويتلهو خبر، بشار وين؟ شوم من بشر مساوتهم طيفا تمرض ما هزنا سيل صبح يا من إنهم من الجراح والليل أذقى النواح صاحت بعرض مستباح هيا اقتلوني في عجل إلى الخلل الروح يا خنقها الحصار وتشوه الدنيا الصغار الروح يخنقها الحصار وتشوه الدنيا الصغار والحر ينضي في صغار والموت فيهم لم يزل, لم يزل. هذا الخلق جسد ويغرق في سبات إنفاق أنهكه الشتات جسد ويغرق في سبات إنفاق أنهكه الشتات فحياته دوما ممات جسد يبات يباهي بالشلل هذا الخلل جسد يباهي بالشلل هذا الخلل